غير المرضوب عليهم ولا الضالين إن <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس تحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائرين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختلون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أكما يستحقون من الناس ولا يستحقون من الله من, من الله ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو مع الذين يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ذلتم عنهم في الحياه الدنيا عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وتيلا ومن يعمل سموا ان او يقضي ثم يستغفر الله ثم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 ثم يرم به بريئا فقد احتمل مهتانا فقد احتمل مهتانا وإذما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم لهم الطائفة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وَعَلَّمَكَ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو يصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بتراء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا, فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع, ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى, تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا إن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 فقالم مريضا لعنه الله وقال لاتتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضلنهم ولا امنن مير خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر وما يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسارا مبينا يعيدهم ويمن لا يعدهم الشيطان إلا غرور الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. مالدين فيها آلاءا ووعد الله حقا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا.